الحمد لله رب العالمين <تصفيق> هو أصله على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إدارة الدين كما بعد سبق أن تكلمنا على قول الله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إلى آخر الآية وذكرنا ما شاء الله ومن نبيه من فوائدها وإحكامها ونكمل ذلك الآن فمن فوائدها وأحكامها أن الإفادة من عرفات أمن معروف عند الناس بعد الوقوف بها لقوله فإذا عفدتم من عرفات وكان ذلك معروفا عند العرب عامة إلا أن أهل الحرم لحمجتهم وجاهلية كانوا لا يقفون يوم عرفة بعرفة وإنما يقفون في مزدلفة ويقولوا نحن أهل الحرم فلا نقف في الحل وهذا الشبوذي لا دليل له ومن فائدها للآت الكريمة تأكيد ذكر الله عز وجل في مزدلفة فإن قال قائل أليس قد ثبت في أديد جابر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إلى صلى المغرب والعشاء وكان قد جمعه مجمعة أخير اتجع حتى تبين له الصبح وهل النوم من ذك الله فالجواب عن ذلك أن نقول نعم النوم الذي يستعين به الإنسان على طاعة ربه ويعطي نفسه حظها من نصيبها هو طاعة ولهذا أمر به النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم عبد الله بن عمر بن عاص الذي قال لا لأقومن الليل ولا أنام قال له قم نم فإن, فإن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حق فآتوا كل ذي حق الحق وعلى هذا ثلاث كان حينما النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الزلفة إلى أن ومن فائد هذه الأجل الكريمة وأحكامها أن مزلفتها مشعر الحرام بدخولها في حدود الحرم بخلاف عرفة فإنها مشعر حلال لأنها خارج حدود عرفة وينبني على ذلك أن مزدرفة يثبت فيها من التحرين تحرين الصيد والشجر ما يحرم فيه جوف مكة لأنها من الحرم وأما عرف فلا فعرف يجوز فيها الصيد لغير المحرم ويوجود فيها قطع الشجر للمحلم وغيره لأنها ليست حرم ومن فائد الآلات الكريمة أن ما أمر الله به من الذكر في قوم تذكر الله يكون على وجهي الوجه الأول أن يكون شكرا لله تعالى على نعمته وتيسيره والثاني أن يكون ذكرا موافقا لشريعته يؤخذ من قوله وذكره كما هداكم إن أعمل أن الكاء هل للتعليل أو للتشميل وسبق عن الآية تشميل عليه لأنه متى كان المعنيان محتملين في الآية بدون ترجيح بينهما فإن الأولى حملها عليهم جميعا لأن ذلك أوسأ في معنى القرآن الكريم ومن فائد هذه الآية الكريمة وحكامها منة الله تعالى على عبده بالهداية بل على عباده بالهداية لقوله والكروه كما هداكم ولا شك أن أكبر من المثلين عن الله على عبد أن يهديه صراطه المستقيم لقول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والهداية نوعا هداية توفيق والجزام وهداية بيان وإرشاد فأما الأولى فهي مختصة بالله لا أحد يمكنه أن يوفق أحدا ويرتزل حتى أشرف البشر عند الله وأعظمهم جاها وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لم يتمكن من هداية عمه أبي طالب ما حرصي عليها ومحبته لها لقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحبت ولكن الله يهدي من يشاء وأما الثانية وهي البيان والعشاد فهي تكون من الله وتكون من الرسول وتكون من العلماء تقول الله تبارك وتعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وقوله تعالى وجعلناهما إما تيهدون بعملنا فما صبروا وكانوا بآياتنا يقين لكن هؤلاء لهم يكون هداية التوفيق والالتزام لأن ذلك بيد الله عز وجل فإذا من الله على العبد بعلمن لا تزام فهذا غاية ما يكون من النعم قال الله تبارك وتعالى عليهم أن تجلكم دينكم وأنتموا عليكم نعمتي ورويت لكم الإسلام دينا ومن فوائد هذه الآيات الكلمة وأحكامها تذكر الإنسان بحاله السابقة التي من الله عليه برفيحان بقويه تعالى وإن كنت من قبله إلى من الظالين وعلى هذا فلو أنك رأيت شخصا متزم بات أن كان عاسيا مخالفا فهل تذكره بما كان عليه من قبل فتقول له احمد الله الذي هداك من الضلالة وقد كنت تفعل كلا وكلا وكلا فاحمد الله أو قال الأفضل أن لا يذكره لأنه ربما إذا ذكره بذلك تحن نفسه إلى ما كان مألوفا عنده من قبل فيقال في هذا ينظر للمصلحة إن كان من المصلحة أن يذكر بذلك ذكر وإن كان ليس من المصلحة فلأ يذكر فإن قال قائل هل الأولى أن يذكر أو أن لا يذكر يعني وتردد هل, هل هل الأولى هذا أو هذا قلنا السلامة أصلا لا تذكر بل ذكره بنعمة الله عليه بالتزام والهداية وفي هذا التفاية ومن فائدها للأيات الكريمة وأحكامها أن العرب كانوا قبل بيعجة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا ضالين كما قال تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يدفع عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب وحكمه وإن كانوا من قبل لفضل مبين نسأل الله لنا ولأخواننا أن يمنى علينا بالهداية العلمية والهداية العملية إنه على كل شيء قدير وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته